يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموالاً ناسباً ويصدون عن سبيل الله.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 انما من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زین لهم سوء و اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى الْأَرْدِ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 بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسْوَهُمْ وَإِنْ تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ خَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَئِنْ يُصِيبَنَا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 ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنبه أو بأيدين فتربص إنما معكم متربصون قل إن فقوط وعنو تورها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاتقين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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ نوم مغارات نوم الدخلا لولوا وهم يجمعون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 وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوذُونَ النَّبِيَئَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنُ قُلُوا اذنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاتقون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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وربوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَتِ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ مَعِي عَدُوًّا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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَآذَنكَ أُولِي الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ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 وجاء المعذرون من الأعراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزننا لا يجدوا ما ينفقون